الغاشية يجوه يومئذ خاشعة عاملة ناسبة تسلع نارا حانية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا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 لَا يَحْكُمُ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ